صفة مسجده صلى الله عليه وسلم باب صحيح السيرة قرأناه مبحث التاسع المؤخاة بين المهاجرين والأنصار قال السهيلي آخا صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويدأ الناس من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريس كان بينهم أخاه لدرجة أنهم يرثوا بعضهم بعض وبعدين ألغي هذا نسخ هذا وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل انما المؤمنون إخوة يعني في التوادد وشمول الدعوة واختلفوا في ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر وقيل بتسعة وقيل وهو يبني المسجد يعني في أولها على طول من حديث أنس رضي الله عنه قال قد حالف فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري يعني حكم بهذا الحكم وأرشد إليه وأمر به ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك الصحيفة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تبقى زي ميساق أو دستور أو قواعد تحكمه أمور في الدولة <محن> الراجل <الهرم وليه> <المعين> <محن> <محن> الحمد لله صلاه والسلام على <صلاح> الله <السلام> <صلاح تصفيق> عن القريب الجاني المخطئ في جنايته فإذا جاناً بؤم جناية خطأاً يعني وقع منه إصابة في حق آخر كان هذا خطأاً فإنه يجب على العاقلة يعني أن يدفعوا عنه الدية وذلك أنه أخطأ لم يتعمد الجناية وهم يستفيدون منه وأنهم يرثوه حين يموت فإذا كانوا يغنمون منه فإنهم يغرمون له أيضا فإن وقعت منه جنايات خطأا تحملت العاقلة عنه يعني الأقارب الوارثون على خلاف بن أهل العلم في من يدخل في العاقلة يتحملون عن الجان المخطئ أما المتعمد فإن العاقلة لا تتحمل عنه لا على عقل اقتدامي ازاي يعني لو معهوش يعني لا معاه معهوش يبقى الايه المغرم والمغنم مع بعض عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم يعني إيه يدفعوا أديات عن بعضهم أن يفدوا فده يفدي يفدوا عانيهم العاني هو الأسير وان يفضوا عنهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين يعني كتب عليهم ان يصلحوا بين المسلمين والاصلاح بين المسلمين عايزين نعمل الاصلاح بين المسلمين مامره ازاي نعمله ازاي الاصلاح بين المسلمين ايه هنبتحك ليه احنا شايفين اخطاء الدنيا كلها كلنا فينا اخطاء وكلنا شايفنا مينفعش نيجي على, على النت وانا بالناس كده بما يوهم التشهير أولاهم يعني عيب الكلام ده منفعش ده تخريف نروح نقول لهم ناخدهم فوضة مقفولة نشتمهم ونضربهم ماشي لأن الولاية اللي بينا وبينه المؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعض مش كده يبقى أن لله إنما بقى عملها ده خبل في العقل زي يميقلوا كده في الوسوسة الوسوسة قالوا ايه جاهل بالشرع وضعف في العقل او قالوا جاهل بايه بالشرع وخبل بالعقل او ده بالزبط كده هي دي نصيحة دي او دي اصلاح او ده اي حاجة ما ينفعش وبعدين الافتئات على حقوق الناس لا يجوز برضه ومن حقوق الناس أن يكون أمرهم شورى بينهم بين الجميع إنما يستقل لناس ويغصب الناس عليه لا مش فوضى هي ننزل بيان شديد الله مصطفى يكتبه بس بالعادل يعني مش بأسلوبه نقول نمرة واحد أصحاب الأهواء ما فيش مجل الأهواء الآن ما فيش محلل الأهواء اللي عاوز يخل له منصب ولا هيتعين وزير ولا هو مصاحب حازم ولا مصاحب أو الفتوح ولا مصاحب خيرت عشان يدي له منصب ولا مش ما ينفعش الحاجة التانية ما فيش حاجة يستقل بالرأي لان الامر ده امر العام العامة امر الناس كلها واحد يطلع في دماغه كده حاجة والا عجبه واحد يلا واغصبكو عليه ده ما ينفعش برا الحاجة التالتة انه تبيين الاخطاء والارشاد ما يكونش بالغيل وبالنقمه وبعدين يكون بقى سبيلوا التشهير في المحافل العامه ما ينفعش النت طبعا من منه ونقول للمرشحين دول انه لازم يتفقوا على واحد منهم وما كده فيبقى اسم كل واحد يقتل أو يجرح أو يهان وانهيار البلد اقتصاديا واجتماعيا والغل اللي يحصل كل السيئات دي في ميزانهم التلاتة اربعة اللي نزلين عائلين احنا اسلاميين دول ولو اصوات تفتتت وخدها واحد من دول ولا من دول يبقى كل اثام البلد الى ان شاء الله لما تتصلح بقى كلها في موازنه يشوفوا بقى هم داخلين على ايه كتبت العناصر يا مصطفى ولا بتلعب في التليفون اكتب يلا عندما نخلص الدرس يكون كتبت المقالة دي متورها لي بقى ايه نعم بقى منه اكتب مو يتكلم يعني على خلال معناس معينة مش ممكن لكم شو بمر يا شب دعوة ده الحق وقاحة موغبي هو يكون انتو اللي كتبتو انا ما قلت لنكونش حاجة على فكرة عيب عيب عيب اللي بتعملوه ده وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوليه تعالى ولكل يمجعلنا موالي قال ورثه والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرين لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل من جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة النصر يعني ينصره يعني ينصره ضد الأعداء معودي أو هوجم أو نحو هذا يعني والرفاة ده أنه يطعمه لو قاله ضيف يطعمه ده من حقه برضه والنصيحة معروفة ينصح له يعني يهتم بأمره وينظر فيه كل ما يصلحه النصيحة مش مقصود بيها مجرد الكلام الإرشاد لا الارشاد والعمل أيضا فيما ينفعه وقد ذهب الميراث كان الأول يورثه من بعض وبعد كده نسخ هذا وبقي هذه الحقوق وأن يوصي له ان شاء يعني عايز يوصيله بشيء من ماله يجوز له أن يوصيه لأنه بقى شوارس خلاص بقت الأخوة اللي بقية بين المؤمنين أخوة المؤلاء النصرة والأمر والنهي والمعونة والضيافة ونحوها من حديث أنس رضي الله عنه قال قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة من قليل في قليل يعني إذا كان عندهم كثير يؤطوا بذلوه إذا كان عندهم قليل برضو يواسط أو إذا كان الإنسان عنده قلة عن فقر يعطوه قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة مهنة معروف الفرح والسروف فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم يعني هنا ما يذهبوش بالأجر كله إن أنتم أثنيتم عليهم بذلك لم تنكروا حقوقهم لم تجحدوا هذا لم تكفروا العشير وإذا دعوتم الله عز وجل لهم فيبقى تدعو لمن أحسن إليك وتثني عليه بذلك ثناء نافعة غير لو كان الثناء دار يبقى تكف عنه أنت عايز تنفع الراجل ما تبروش من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قالت الانصار اقسم بيننا وبينهم المخير قال لا قال يقفوننا المؤونه ويشركوننا في الثمر قالوا سمعنا واطعنا يعني كان عايز عايزني بينهم وبين بعض أموالهم ونخلهم وزراعية وزراعتهم وكذا ولكن النبي رفض كده صلى الله عليه وسلم واجعلهم ينفقوا عليه ومن حديث أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصري فعرض عليه أن يناصفه اهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من سفرة يعني أثر للطيب أثر للطيب يعني بيبقى لونه أصفر كده الزين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مح يم او حاجة زي كده ايه الكلمة دي مش اللي بتجيب التشكيل نصه او نصه لا ها حرم ايه يعني نهزقنان جايب النص و النص يوم سايب كله موجود ايه انت مديني الورق ده اكتر من نشوفها بقى على كتابة فين اللوها تحدثي لقوه نهيم زي ما انا قلت ايه دي كلمة استفهام على كل حال يعني ايه الحكاية ايه يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سقت فيها أو فما سقت فيها صح فقال وزن نواتل من ذهب يعني سقط يعني أمهرتها يعني وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه صلى الله عن النبي وآله من حديث أنس قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة آخر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان وأبي الدرداء ايه ده ازاي سلمان وأبي الدرداء بين بقى بين سلمان وأبي وإلا تبقى سلمان وأبى صح في كلمة بين نقصة ولا حاجة بين سلمان وأبي الدردان ومن حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وذلك أن معشر قريش لما قدمناه انا قريش اعرب معاشر قريش كده يا مصطفى اه ده ده. انت مصطفى مصطفى ها دي المطلق المطلق مطلق ها صوب على الاختصاص يعني مفعول مطلق عامل صوب على الاختصاص انتو عرفوش نحن نقول ايه ضربتك ضربا او ضربته ضربا ضربا دي سموها ايه مفعول مطلق مؤكد يعني مش ضربته مثلا يعني معناه ان انا قلت له كلاما اوجعه ممكن لا ضربته ضربا يعني ضرب حقيقي ما هوش حاجه ثانيه يعني شبيهه بالضرب ها في المجاز ادي المفعول اللي المطلق اللي هو مؤكد للفعل وفي نوع ثاني مبين للنوع إنما هنا أن معشر قريش أي يعني أقصد معشر قريش مفعول على أقصد أو نحو إذا لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا ليه ملهمش أموال ها؟ لأن أموالهم كانت العقار والأموال النخل والحيوان وما كانش سهل ان ينقلوا هذا في الهجرة كانوا بيهاجروا متخفين وكان الذهب والفضة قليل عندهم كانش عندهم يذهب فضة كتير الاموال كانت معظمها حاجات غير الاسمان يعني فلذلك ما استتركوا اموالهم اه ولا اموال لنا فوجدنا الأنصار نعمل اخوان فواخيناهم اخيناهم ممكن تستعمل فيها الغلط قول واخينا ووارثناهم فااخى ابو بكر رضي الله عنه خارجة النزيد زيد وااخى عمر رضي الله عنه فلانا وااخى عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلا من بني زريق ابن سعد الزرقي أو الزرقي ويقول ما شكلهاش دي الزرقي ويقول بعض الناس غيره قال الزبير رضي الله عنه واخيته أنا كعب ابن مالك ياه سيدنا الزبير وسيدنا كعب في بيت واحد حاجة فخمة أو. فجئته فابتعلته يعني ايه فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري يبقى عنده الحاجات لو, حد لو مات ممكنش حد يورثه غير ايه اخوه ده ده اولا في اول الإيه الزمان حتى انزل الله تعالى هذه الاية فينا مع شرق قريش والانصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا كانوا الأول يوريثوا بعض وبعد كده نسخ هذا وقال تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أنا إذن يعني بقى خلاص لأنه المعنى الغالب الذي غلب هذا يعني قل أرحم بعضهم أولا وبعض عموما ولكن المعنى اللي غلب ده اللي هو احتياج التوارث بين المهاجين الأنصار كان موجود في وقته وانتهى فعلى هذا يعني يرجع الأمر إلى ما يدوم عليه الحال إلى يوم القيامة بإذن الله هل يصح أن يقوم الشيخ المربي بالمؤخاه بين تلاميذه وهل يؤجرون على هذا كسنة محجورة أصد المؤخاه يعني يورثوا بعد ولا المؤخاه العامة بين المؤمنين ما خلاص كان الأول المؤخاه دي لها معنى معين مش موجود طبعا دلوقتي المعنى ده مش موجود حالياً يعني إنما كانت المؤخاة دي ضرورة بالنسبة لهم وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا وقطعوا وصلت لدرجة القسمة في الأموال والزوجات والميراث ونحو هذا غير الموجود أما الموجود الآن فنوعان بقوه عامه بين المؤمنين قال تعالى انما المؤمنون اخوه اللي هي ايه الاخوه صنفناها هنا النصر والرفاده والنصيحه امم اه النصر والرفاده والنصيحه والوصيه يعني المواريث راحت الوصيه بقى ثم هناك مؤخاة خاصة الأخوة الخاصة يعني لها شروط فندعو الناس إليها ولكن طبعا مش بالكذب الصدق يعني يكون فيه درجة امان البذل والا هيبقى كذب ودبا كده الراجل سأل سيدنا ابو هريره اريد ان اؤاخيك قال تعلم شرط ذلك قال لا قال الا تكون حق بدينارك ودرهمك مني فقال لم ابلغ ذلك قال فذهب عنه هو مش شايف لازم يكون الاتنين وصلوا لدرجة ان خلاص يتحدوا في المال هو طبعا مش كده بس بس هو بيقوله الشرط الصعب قوي اللي في الموضوع لو هو نفسيته تسمح بهذا ماشي وده محتاج برضه انك تؤخي مين يعني تؤخي اللي انت تأتمنه على نفسك ومالك تأتمنه على النصيحة إنما طبعا يقل هذا يقل هذا في الزمان للأسف أنا كان عندي واحد ومات من ثلاثة أيام جاي مش عايز بنوشك حاجة خده يعني مجاش ومجرم وملفلت العيار ومجاش مرتين وارا بعض ومع ذلك عاد ماشي يبقى, يبقى مجرم بس ظروف مرضية يبقى ايه عايز له كلمة يعني تبقى برضو فيها اشتيمة بس يعني مجيرة مجيرة مجيرة مجارب مجاير اه تصغير ممكن يعني ماشي الف سلامه